بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والامر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والامر والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بلا حدود آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِن مَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُم أَجْرٌ كَبِيرٌ مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَاقًا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يُنَزِّلُ عَلَيْكَ آيَاتٍ وَنَجَّيْنَا نُوحًا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذًا وَبِالْحَقِّ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَمَا أُرْسِلْتَ بِهِ رَسُولًا وَمَا لا يَسْتَوُونَ مِنكُمْ مَّن آمَنَ ثُمَّ تَطَمَّنَّ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ إِلَىٰ أَن يَأْتِيَ أَخْذُ دَرَجَةٍ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وعد الله حسنا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ خَبِيثًا إِنَّ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 ذلكم هو الفوز العظيم يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرونا نقتل باسم منكم فيرجعون و فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ مُطْمَئِنِّينَ فَاطْبُرَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَادَ فَاطْبُرَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَادٍ يَطْمَئِنُّ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قبله يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَٰكِن نَّكُن فَتًى ثُمَّ ولكنكم كنتم امر فقدتم وترددتم وارتبتم وغرقتكم الامان حتى جاء امر الله وغرق باللغور فاليوم لا يقهر من بِهِ دَاءٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُ مِنَ النَّارِ هِيَ مَوْلَاهُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْمَنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ وَلَا يَكُونُ الَّذِينَ قَالُوا تُبْتُ نَادِمِينَ قَبْلَ فَتْلِ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَدْ سَقَتْ قُلُوبُهُمُ الْكِتَابُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ موتها وَدَّنَّى نَأْتِيكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا صَدَقَتْ إِنَّمَا وَعْدُهُ وَعَذَابُهُ وَأَقْرَبُ اللَّهِ خَضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمْ ولهم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 الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَصَاوِرُ وَتَكَاثُرٌ في الاموال والاولاد كمثل رن اعجبا الكسارا باته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون قاما وَفِي آخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَوْعِظَةٌ مِنَ اللَّهِ وَالرُّسُلِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَىٰ مَوْطِرَةٍ مِنَ الرَّبِّكُمْ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نراها ان ذلك على الله كبير فلا تحزن على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يسبك المستهزئون الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْبُغْيِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْفُحْشِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغني لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيثَ فِيهِ لِتَكُونَ شُهْدِيدًا وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ تِينِ بَحْثُ سَجِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ وَرُسُلَهُ بِالْغَيِّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَإِنَّهُ لَمَاذَكِرٌ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَصَصْنَا آسار مِنْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً يَتْبَعُهَا وَرَحْمَانَ يَتَدَبَّرُ مَا كَتَبَنَا عَلَيْهِ مَا عليهم ما, ما عَلَيْهِ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْا حَفِيظَايَتَهُ وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْأَجْرِ مُضَاعَفًا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِتَابًا مِّن رَّحْمَةٍ يُلقيكم من تسعير مرحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويوصلكم والله هو وطو وحيم لالا يعلم اهل كتاب ان لا يقدرون على شيء ان صم الله وار بِاللَّهِ يَدُ اللَّهِ وَأَنَّ لِلنَّصْرِ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَمِنْهُ